بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوهم وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبترا أمرضاتي تَسْعَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ويبسطون 117. وإليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفون 118. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير 119. قد كانت لكم أسوة حسنة فيه وَالَّذِينَ مَعَهُوا إذ, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كَانَ لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميم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 يَارِكُم أَن تَبَرُّوهُم أَن تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ يَارِكُم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ مُظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ 124. الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وآتوهما أنفقوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا حُورَ الْعِينِ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا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 يا ايها النبي اذا جاءك منات يبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا يبايعك على ان لا وَلَا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلنا يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُمْ